يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدأنا في إقاء الفجر في هذا اليوم في ما بدأ به رحمه الله تبارك وتعالى الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام دميت رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على تفية منها بقوره والتفنن من أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولئك هم المقيضون وإذا أخبرت وقول أمك المعروف وتنهى عن من المنكر منها لم يكن من شر ذلك أن يصل أمر الأمر ونهي النه منها إلى كل مكلف العالم إذا ليس هذا من الشرط فريق الرسالة فكيف يفترض في ما هو من ذوابها بل شرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم ما قيام فاعله بما يجب عليه كانت فرق منهم لا منه. كذلك هو تب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجه على كل أحد بيعينه هنا تكلم رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن قدم جملة من المقدمات متعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه هو الذي بعث به الأنبياء والرسل ومن أجله أنزل الكتب بدأ هنا رحمه الله تبارك وتعالى بذكر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمراد بالحكم هنا كما قد أشرنا نوعية هذا الوجوب هل هو فرض عين أم فرض كفاية وقد ذكرنا أن فرض العين متعلق بالفاعل وأن فرض الكفاية متعلق فمتى حصل الفعل حصل المقصود هنا رحمه الله تبارك وتعالى قال كما أخبر بأنها تأمغ بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وإنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فقوله جل وعلا منكم من هنا تبعيية في رأي جماهير أهل العلم، والكثير منكم أمة يدعون إلى الخير من تبعيية في قول جماهير أهل العلم، ومنه انتزع هؤلاء العلماء القول بأنه فرض كفاية، وبغير ذلك. من النصوص ثم قال واذا اخبر بوقوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك ان يصل امر الامر ونهي الناهي منها الى كل مكلف في العالم انظر وليجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من المدينه ولم عليك ولما اتسعت بلاد أهل الإسلام ما أرسل الصحابة رضوان الله عليهم إلى كل ناحية وإلى كل مصر وإلى كل منطقة وكذلك الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما توسعت الفتوحات خاصة في عهد عمر رضي الله عنه ما أرسل أحدا إلى كل ناحية وإلى كل منطقة وإلى كل بلدة وقرية من أجل أن يقوموا بواجب الأمر والنهي وهذا الذي يريد هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا فيه رد على تلكم الدعوات المبتدعة التي تطعن في أهل السنة وأنهم لا يقومون بالواجب الملقى عليهم بخلافهم فهم يذهبون ويخرجون هنا وهناك ويرسبون هذا الخروج إما ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو ثلاثة أشهر وهكذا هذا كله ليس بهذه الكيفية وهذه الصورة ليس من شرع الله جل وعلا في شيء هذا ليس من شرع الله تبارك وتعالى في شيء وليس كما قال هنا الإمام رحمه الله إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة انظر إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم إذا الأمر متعلق بمن؟ بالمكلف ولهذا قال بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا فرط فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب علي كان التفريط منهم لا منه لأن الواجب على المرء أن يبحث عما فيه السعادة وعما فيه عزه وفلاثه في الدنيا والآخرة ولأجل هذا أنظر إلى سلمان رضي الله عنه وكيف تنقل باحثا عن الحق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين ثم قال وكذلك وجوب الأمر بالمعروف نعم الله رحمه الله وكذلك وجوب الامر المعروض والنهي عن المنكر لا يجب على كل احد بعينه بل هو علم كفايه يعني ليس فرض عين قد اشرنا في اللقاء الذي قبل هذا انه ليس فرض عين وذكرنا ان فرض العين متعلق بعين كل مكلف مثل الصلوات الخمس يجب على كل مكلف اي وصاته بعينه لا يقوم أحد عنه بهذا الفرض أما هذه الشعيرة فهي فرض كفاية المقصود حصول الفعل متى ما حصل الفعل حصل المقصود إن لم يحصل الفعل يحصل أو تحصل المؤاخذة على الجميع للتقصير والتفريط لا كما دل عليه القرآن ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضا كذلك نعم الجهاد كذلك أيضا في قول جماهير أهل العلم بل قيل لم يخالف في هذا إلا النفر اليسير جدا نعم فإذا لم يكن به من يقوم في وجهه أكم كل قادر بحسب قدرته وهذا من جميل ما عبر به رحمه الله تبارك وتعالى آثم كل قادر بحسب قدرته فمن كان لا مكنة ومستطيع يختلف عن من كان دونه وهكذا فالإثم نعم هو متعلق بالجميع إلا أنه متفاوت بحسب كل مرء نعم هو وجه على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكر خلي بيده فإلا من يصدق ببسانه فإلا من يصدق الصدق فبقالبه نعم قال وذلك أضعف الإيمان وهذا أصل عظيم في هذا الباب يعني هذا الحديث حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين نعم. وإذا كان كذلك، فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن أن المنكر وإتمامه في الجهاد ومن أعظم المعروف الذي أمرنا به ومن النهي عن المنكر قمة الحدود على من خرج من شريعة الله. ويجب على أول الأمر وهم علماء كل طائفة ومرؤوها ومشيئها أن يقوم على عامةهم. ويأمرهم بالمعروف وينحوهم عن المنكر نعم قال وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله انظر إلى ما يتصوره هذا العالم الجليل رحمه الله تبارك وتعالى فليس المنكر عنده فقط المعاصي التي يفعلها جملة من أهل الإسلام فالأمر عنده أوسع من هذا كل من خرج عن شريعة الله ويدخل في هذا ابتداء أولئك الملحدون الذين توجهوا قبل أهل الكفر فجاءوا بتلك المذاهب الباطلة ثم بعد ذلك يدخل في هذا أهل الزدع والضلال ثم من دونهم وهكذا هل ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر هذا يجب على هؤلاء بما لهم من السلطة فيقوم في هؤلاء بأمر الله جل وعلا نعم فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله مثل شرع الإسلام وهي صلوات الخمس في مواقيتها نعم الآن يمثل رحمه الله على جملة من المعروف الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام نعم. كذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بقبل الخير وشره ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة وظاهرة ومثل خاصة لله والتوقل على الله وأن يكون الله ورسوله وحب إليه ما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشف من عذابه والصبر لحقب الله والتصلب لأمر الله ومثل سدق الحديث والوفاة في كل العنهود وأدي الأمانات لأهلها وفر الوالدين وسد الأرحام والتعاون والدهر والتقوى وليحصل إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوج والمبلوخ والعادل في المقال والفعال ثم الندب إلى مكارم من مثلا أن تصل تصل من قطعت وضوع من حرمك وطعفه عما ظلمت. يعني هنا يشير رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الأمر بالمعروف لا يشمل فقط ما أمر الشارع به أمر إيجاب، بل كذلك من الأمر بالمعروف ما أمر الأمر بما أمر الشارع به أمر استحباب. فالشارع الحكيم في باب المأمورات إما أن يطلب هذا الفعل طلبا جازما وهذا هو الأمر مدرساً وهذا هو الواجب وإما أن يطلب هذا الفعل طلباً غير جازم وهذا هو المندوب هذا هو المندوب فالأمر بالمعروف يشمل الواجب ويشمل المندوب يشمل الواجب ويشمل المندوب نعم ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالإختلاف والاجتماع والنهي عن الإختلاف والفرطة وغير ذلك وهذا من أعظم الأصول التي يجب أن يقوم بها المرء على الوجه الشرعي فإن من جملة ما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية هذا الأمر فأهل الجاهلية كانوا متفرقين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الاجتماع كما قال كما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فريضون فهنا ينهى ربنا جل وعلا عباده المؤمنين أن يكونوا من أولئك وها هنا أمر مهم يجب التنبه له أن الدعوة إلى الاجتماع ليست دعوة عامة بل الدعوة إلى الاجتماع تكون كما جاء بها الشرع الله جل وعلا قال واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالاجتماع إنما يكون على حبل الله على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا هناك قاعدة متقررة عند أهل العلم أهل السنة ليس كل اجتماع محمود وليس كل تفرق مذموم. الاجتماع المحمود هو الاجتماع على الكتاب والسنة الاجتماع على ما كان عليه سلف هذه الأمة هذا هو الاجتماع المحمود هذا هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي دعا إليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هذا هو الذي دعا إليه سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى وليس كل تفرق مذموم نعم التفرق عن الدين وفي الدين هذا هو المذموم وليجل هذا قال ربنا جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم أما التفرق من أجل الدين فهذه قربة وطاعه وعباده يتقرب بها المرء إلى ربه جل وعلا أن تفرق من أجل الدين وليأجل هذا كان أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض فيه وفي الحديث من أحب في الله وأبغض فيه وأعطى لله ومنع فقد استكمل الإيمان والله جل وعلا قد سمى كتابه ووصفه بأنه فرقان والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه فرق بين الناس قاله محمد فرق بين الناس فرق النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه ولكن هذا التفرق محمود لأنه من أجل الدين ولهذا أجمع أهل العلم على أن هجر أهل البدع والضلال أنه قائم وأنه غير محدد بوقت بل مداه حتى يرجع أولئك عن بدعهم، وهذه صورة من صور التفرق، لكنها من التفرق المحمود، وبه يعزرو أهل الحق أولئك المبتدع بهذا الهجر، فليس كل اجتماع محمود. وليس كل تفرق مذموم نعم قال رحمه الله أما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه شرك بالله ووأيدهما مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والفواكه أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قب أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون تعالى أو يستغاث به أو يستجد له فكل هذا وأشبهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله نعم وهذا أعظم المنكر الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله الشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هو أعظم المنكرات وأقبحها والعياذ بالله نعم ومن المُنكَّر كل ما حرمه الله، فقد الناس بغير الحق، وأقلم أو, أو أقلم الناس بالباطل، بالغَصَبِ أو بالربا أو الميسر، والفلو والمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقَدَّ ذلك قضيَعة الرحم، وقُوَّة الوالدين، وتصفِيف المكيال والميزان والإثم والبغي وقَدَّ ذلك الإبراز المُبتدعَة التي لم يشرَه الله ورسوله وغير ذلك. نعم هذا كله من المُنكَّر. والمنكر درجات المنكر ليس على مرتبة واحدة أعظمه الشرك بالله جل وعلا وهكذا كما جاء في نصوص الشرع نعم والرفق سبير الأمر بالمعروف ونهن المنكر نعم الآن انتقل إلى بيان شيء مما يجب على من يقوم بهذه الشعيرة العظيمة بعد أن قرر رحمه الله تبارك وتعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين وأنه الذي من أجله بعث النبيون والمرسلون ثم بعد ذلك بين أن هذا الفرض هو فرض على الكفاية لا على الأعيان ثم بين أنه لا يجب على الآمل والناهي أن يصل إلى كل مكلف بعينه بل يجب عليه أن يقوم بالواجب الشرعي وأن الأمر مناط بالمكلف يجب عليه أن يبحث عما فيه نجاته وأن لا يفرط في تطلب ما فيه سعادته وفلاحه ثم ذكر جملة من المعروف وأعظمه التوحيد وجملة من المنكر أعظمه الشرك ثم الآن بدأ يذكر شيئا من الآداب التي يجب أن يقوم بها من يقوم بهذه الشعيرة قال والرفق سبيل سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر نعم هذه قاعدة ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر هذه قاعدة مهمة جد مهمة في هذا الباب العظيم أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما ضع هذه القاعدة نصب عينيك ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر وسوف يأتي معنا مزيد بيان حول هذا الأمر لأنه يحتاج إلى شيء من الإيضاح والبيان في الله جل وعلا نعم وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها رجحة على المفسدة إذ بهذا في عزة الرسل ونزت الكتب والله لا يحب الفساد فالكل ما أمر الله به هو صلاح فقد أتنى الله على الصالحين والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم الفساد والمسجين في غير موضع فحيث كانت مصد الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به فإن كان قد ترك واجب أفعه إلى محرم إذن المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه مجاه وهذا معنى وهذا من معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم نعم هنا يبين أبو العباس رحمه الله تبارك وتعالى أمرا عظيما ألا وهو لابد عند القيام بهذه الشعيرة من النظر في المصالح والمفاسد قال وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب واستدل بقوله جل وعلا والله لا يحب الفساد ثم قال بل كل ما أمر الله به فهو صلاح نعم كل ما أمر الله به فهو صلاة والمصلحة فيه إما خالصة أو راجحة كل ما أمر به ربنا جل وعلا كله صلاح والمصلحة فيه خالصة أو راجحة وكل ما نهى عنه الله كل ما نهى عنه الله جل في علاه فهو من الفساد والمفسدة فيه إما خالصة وإما راجحة المفسدة فيه إما خالصة وإما راجحة ثم قال فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم انظر إلى هذا الفقه العظيم أشرنا قبل قليل إلى مسألة ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر بعض المنكرات انظر انكارك لها هو المنكر بعض المنكرات في بعض الصور والأحوال إنكارك لها هو المنكر من نص أهل العلم وحكى فيه الإجماع غير واحد على أنك إذا أنكرت منكرا وخلفه منكر أعظم منه فإنكارك حين ذاك هو المنكر وفعلك محرم يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ما حكم سب آلهة المشركين ابتداء قربة إلى الله جل وعلا لكن لما كان هذا يؤدي إلى التسبب في سب الله جل وعلا مهانا ربنا جل وعلا عن سبي ألهتهم عن سبي ألهتهم نعم قال رحمه الله تعالى والاهتداء إنما يتم في الواجب وإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضر البال وذلك يكون ثردا بالقلب وثردا باللسان وثردا باليد نعم لما تكلم رحمه الله قال إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداه هذا الأمر ليس إليه والمراد بالهداية هنا هداية ماذا؟ التوفيق كما قال ربنا جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أما هدايه الدلالة والإشهاد فهذه إلى الخلق إلى الأنبياء والرسل وإلى من سار على نهجهم قال ربنا جل وعلا في نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه إلى الأنبياء والرسل وإلى من سار على نهج الأنبياء والرسل أما هداة التوفيق فهذه لله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء قال وهذا من معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم المراد لا يضرك ضلال من ضل إذا قمت أنت بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي لا يضرك ضلال من ضل إذا قمت بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي قال والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب لا يضرك من ضل إذا اهتديتم لأن بعض الناس فهم من هذه الآية أنه إذا اهتدى في نفسه لا يضره بعد ذلك ضلال من ضل ولا عليه بضلال من ضل لكن ليس هذا هو المراد من الآية كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهنا أشار أبو العباس لما يدل على هذا قال والاهتداء في قول من ضل إذا اهتديتم المراد بالاهتداء ليس اهتداء المرء فقط في نفسه قال والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب ومن ذلك قيامك بالأمر والنهي فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات حين ذاك قال لم يضره ضلال الضال وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هنا. فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فرهه في مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك أذنا أو أبع فرِّجَمان، وقال ليس وراء ذلك من الإيمان حبّة فرِّجَل. نعم، تأمل في قوله رحمه الله تبارك وتعالى، فأما القلب فيجب بكل حال. نعم، لماذا؟ قال إذ لا ضرر في فعله هل أحد يشق عن قلبك لا أحد يشق لا أحد يشق عن قلبك ويأجي هذا جاء عبد المسعود رضي الله عنه بسند الحسن فيما أخرج بنا الدنيا وغيره لما يعني عند تغير الأحوال ولا يستطيع الواحد أن يقوم بالأمر والنهي، قال وأشار إلى أنه يكون بالقلب، على أن يعلم الله من قلبك أنك له كاره، أن يعلم الله من قلبك أنك له كاره، وهذا أمر عظيم، ويجي هذا الأصل، الأصل في الانتاب بالقلب مقارنة المكان الذي فيه المُكر، هذا هو الأصل. أنت لا تستطيع أن تنكر بيدك ولا باللسان تنكر بقلبك الأصل أن تفارق المكان الذي فيه المنكر فإن لم تستطع المفارقة فأل الله جل وعلا من نفسك خيرا في هذا القلب أل الله تبارك وتعالى في نفسك خيرا في هذا القلب أل الله جل وعلا خيرا في هذا القلب لأن يعلم الله أنك لهذا المنكر كاره ولو كنت بجواره لأن الواحد قد يضطر قد لا يستطيع أن يخرج وينتقل من هذا المحل وقد يكون في انتقاله من هذا المكان إلى مكان آخر منكر أعظم وهو قد لا يستطيع فماذا يفعل؟ هل يجاري أهل هذا المنكر أم ماذا لا ينكر بقلبه وذلك بأن يعلم الله من قلبه أنه له كارث كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال من لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أدنى أو أضعف الإيمان في حديث أبي سعيد الخدري وفي حديث ابن مسعود قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبت خرزة. وقد انتزع أهل السنة من هذين الحديثين ومن غيرهما من الأحاديث أن الإيمان يزيد وينقص أن الإيمان يزيد وينقص نعم وقيل ألف مسؤود رضي الله عنه من ميت الأحياء فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر مكررا نسأل الله العبد نعم وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالقوز مجاخية في حديث حديث ابن يمان رضي الله تعالى عنه في الصحيحين تُعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديث وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلًا لهذه الآية كما قال ابقر الصديق رضي الله عنه في بخطبته أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هرديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإن يسمتوا نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يضعيروه أو شكأي عمهم الله بيقابل منه والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينها إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا فقف هنا يغلط نعم في نبن مسعود رضي الله عنه من ميت الأحياء قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا بحق وصدق ميت الأحياء لما لأن قلبه مات لأنه قلبه قد مات وهذه المضغة إذا صلحك صلح الجسد كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت فسد الجسد كله القلب كالملك والأعضاء والجوارح جنوده فإذا مات هذا القلب مات الملك وليجب هذا لما سئل ابن مسعودة الصحابي الجليل من ميت الأحياء قال الذي لا يعرف معروفا ولا ينشر منكرا والعياذ بالله قال وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخية في حديث حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه في الصحيحين تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات ولا. لماذا؟ لأنه حريص على هذا القلب كلما يأتي منكر كلما يأتي ما يفسده يجده ينكر هذا الأمر فيصبح قلبه مثل الصفا والآخر على العكس تماما أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء والعياب بالله ثم قال وهنا يغلط فريقان من الناس انظر فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية كما قد أشرنا أن بعض الناس قد غلط في فهم هذه الآية لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فيرى أنه إذا اهتدى في نفسه لا يضره بعد ذلك ضلال من ضل قال كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها في غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أو أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، وهذا يدل على ماذا؟ على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤذن بخلو العقاب من الله جل وعلا. نعم. الفريق الثاني، والفريق الثاني. من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وينه يده مطلقا من غير فقه ولا فقه ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عنه ما لا يقدر يعني يريد أن يقوم بالواجب الشرعي لكن على غير الوجه الشرعي أمران مهمان يجب أن تقوم بالواجب الشرعي على الوجه الشرعي أما كونك تريد أن تقوم بالواجب الشرعي على غير الوجه الشرعي فإن هذا في ذاته منكر فإن هذا في ذاته منكر نعم كما في حديث في ثلاثة الحلشاني سأتو عنها آية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتنروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وتنياً مؤثرة وإحنا جاء بكل ذيران برأيه ورأيت أمرا ورأيت أمرا لا يتملك به فعليك بنفسك نفسك وجعلك أمر الأعوام فإن من ورأيك أياما الصبر فيهن مثل قبض الجبر العامل فيهن كأجل خمسين رجلا أنه يعملون مثل عمله نعم هذا الفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حكم من غير فقه ولا نعم ولا فكمة ولا ولا حكمة ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر ثم أورد حديث أبيث أعلبة الخشني رضي الله عنه وهو حديث ضعيف ضعف غير واحد من أهل العلم منهم الشيط الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لكننا الأصل الذي تكلم عليه أبو العباس هنا رحمه الله دل عليه نصوص كثيرة وسوف يسترسل شيئا في بيان هذا وفي تقريره وتقعيده وتأصيره رحمه الله تبارك وتعالى هاك قال فيأتي فيأتي بالأمر والنهي معتكدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتر في حدوده كما نصب كثير من أهل البدع والاهواء نفسه الأمر والنهي كالخوارف والمعتزلة والرافضة انظر يقول فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده كما نصب كثير من أهل البدع والاهواء نفسه للأمر والنهي وليجب هذا هذا الباب من أعظم الأبواب التي يلعب بها الشيطان على من لفقها عنده ولا علم بدافع ماذا بدافع الديانة والغيره فيما يزعم فتجده يصبح مطيعة لهذا الشيطان يلعب به كيف شاء والعياذ بالله سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس وما أكثره والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا لو قلبت ناضري في واقعك المعاصر تجد هذا واضحا جليا سوف يأتي مزيد بيان من كلامي شيخ الإسلام نعم قال خوارت والمتسد والرافض وغيرهم ممن غلط فيما آتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك فكان فسره أعظم من صلاحه نعم ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما قم الصلاة، وقال أتوا إليهم حقوقهم وصر الله حقوقكم. يعني نقت عند هذا. الله أعلم.